قالوا أ ولم تك تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إن ما لننصر رسلاً والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرةهم ولهم اللعنة ولهم سوء. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ يَصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِ وسبح بحمده ربك بالعشق والإبكاء إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلوان أتاهم إل في صدورهم إلا كبر إِن في صدورهم الا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله انه هو السميع البصير